يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن بُعثَ فِيكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۚ ضَرَبَ لَكُم بُرْهَانًا مِّن الأرض كُلُّ ذَاتِ مَا قَسَمْتُهُ لَاحِقٌ لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَمُدُّوا الْقَبِيضَةَ مِنْهُ تُمْتَدُّونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا وعلموا أن الله غني حميد